م و ل و ع ه ا ل ن س ب ح ا ن ي ل ل ع نعم و ف م الاسلاميه